「ハルネ」「ハルネ」「ハルネ」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」「」」「」「」」「」」「」」「」」」「」」」「」」」「」」」」」」「」」」」「」」」」」」」「」」」」 كبري طل الغياب حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب امطريه معجري بالبلايا واليباب واسكبي مهل مداب بالدواهي والعقاب واسكبي, واسكبي مهلا مذا بالدواهي ب والعقاب واغرزي بضا المواضي والرقام في النواصي والرقاب م واغنموا م اسحطوا فالجنى ا ط و ل ع د شردوا حلف المخازي و ل ي ر و س العذاب حاصروهم و ح ص د و ه م جندلوهم في الشعاب ر هللي ك ر ي كبري كبري طل الغياب حان ردي وانتقامي ف ش م خ ي فوق السحاب امطريه معجري ه م بالبلايا واليباب ب ح ن بالدين كرام لا نحابي لا نهاب, لا نهاب نحن بالدين كرام لا ن ح ا ب لا نهاب كم غزوناكم وصلنا إ ن ن اننا أهل الضراب إ أ ه ل ضراب لن تفروا لن تعودوا ل ن ت ف ر لن, لن تعود جندنا استم غطاء قد اتيناكم ب ج ن د ك ا ل ر و ا س و العباب بجهاد قد مضينا تحت رايات العقاب 「ハルニー」「ハルニー」「ハルニー」「ハル ي ー」「ハ ل ニー」「ハルニー」「ハルニー」「ハルニー」「ハル ر ー」 كبري طل الغياب حان ردي وانتقامي فاشمخي فوق السحاب امطريهم عجلين بالبلايا, بالبلايا, بالبلايا واليباب كم نفوس طهرات قد توشت ب ا ل خ ض ا ب أ ق ب ل ت للموت طاعه تقتفي درب ص ح ا كم نفوس ط ي ر ا ت قد توشت بالخضاب أ ق ب ل ت للموت طاعه تقتفي درب ص ح ا تقتفي <تقلت فيه> درب الصحراء <درب الصحة> سعر الهيج لهيبن وادخلوا من كل باب ها هو الكفر تولى وانطوائا تؤخرا من كل باب هو الكفر تولى و ا ل ط و ا ع ة الخراب